لكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا مِن نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أَشَدَّ منهم بطشا ومضى مثل الأولين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 وَتَقولُوا سُببحان الذي سَخخرَ لَناَا هذا وَمَا كَُّا لَ مُقنين وَإَِّا إلَ رَبّنَا لَمُ قَلبون وَجَعللُ لَ مِنْ عبادِهِ جُزءاء إِ الإِسَانَ لَكَفُور مُبِين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلِيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينَ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 وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قريه من نذير الا قال مترفوها الا قال مترفوها ان وجدنا ابا انا على امه وان على افارهم مقتدون قال اَوَلَو جِئْتُكُمْ بِاَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ اَبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ فَالْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ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 ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند رَبِّكَ للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَ نَبَأُ مُوسَىٰ قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ لَمْ تُنذِرُوا أَنَّكُم فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ افا انت تسمع الصم او تهدي العمى ومن كان في ضلال مبين فاما نذهب بك فانا منهم منتقمون او نري انك الذي وعدناهم فان عليهم مقتدرون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 ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه يصدون وقالوا االهتنا خير ام ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون ان هو الا عبد انعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني اسرائيل وَلَ نَّشَلَجَعَنا مِن كَُّ لائِكَةَم فيِي الأْرض يَخُلُفُون وَإِنهُ لَعِلْمُ للِساعةِ فَلاَا تَمْ تَرَّ بِهَا وَتَّبِعون هذا أَصِاتُ مُسْْتَقِيم وَلَا يَصُدَّّكُمْ الشَّيطَالُ إنِهُ لكُمْ دّ بِين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 بَخْتَلَفَ الأأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهم فَوإِل للَِّذينَ ظَلَموا منِنْ عَذاابِ يَوْمِ لم هل يَظُرونَ إِلَّا الساعَةَ أَن تَأتِيَهُم بَعْتَتَ وَهُم لا يشعرُون الأخِلَّ أيَمَئِذم بَعُْهُم لِبععضٍ عَدون إَِّا المُتَّقين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 وجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتن عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ولا دعي يا مالك ليقضى علينا ربك قال انكم ماكنون قَجئنكُم بِالحَِّ وَلا أَكْثَكُم للِحَّ كَارِرهون أَم أأَبََمُ أَمْرَ فَإِ مُ برمون أَمْ يَحسَبونَ أَ لا نَسمَعُ صِرَّهُم وَجوهُم بَل وَررسُلونَا لدييهِم يككتبون